مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ومن يوفقه الله للهداية فهو المهتدي حقا ومن يخضله عنها ويضله فلن تجد أيها الرسول لهم أولياء يهدونهم إلى الحق ويدفعون عنهم الضر ويجلبون لهم النفع ونحشرهم يوم القيامة يسحبون على وجوههم لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون منزلهم الذي يؤون إليه جهنم كلما سكن, لهيب كلما سكن لهيبها زدناهم اشتعالا وتأمل هذا الأمر الرهيب المخيف على الانسان ان يرقب قلبه هل يتخوف ام لا يتخوف حينما ترده هذه الايه فإن لم يكن يخاف فليراجع نفسه جيدا وتامل في هذه الايه الكريمه ومن يهدي الله فهو المهتدي اي ومن يهده الله فيوفقه للايمان به وبرسوله وبما جاء به فهو المهتدي حقا ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه اي ومن يضلله الله عن الحق فيخذله عن الايمان بالله ورسوله فلن تجد لهم ناصرين من دون الله فلن تجد لهم ناصرين من دون الله ينقذونهم من عذابه ويهدونهم الى الحق وتأمل مصير هؤلاء الذين لم يهتدوا في الدنيا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما وتأمل الإنسان في هذه الدنيا حينما يجعل وجهته الحرام ويجعل وجهه بالنظر إلى الحرام يمنة ويسرى ويذهب مع, هاتف مع هاتفي حيث اشتهى هذا كيف سيحشر الذي لم يكن على الصراط في الدنيا فربنا قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم أي ونجمع الضالين يوم القيامة وهم يمشون على وجوههم عميا لا يبصرون لأنهم في الدنيا كانوا لا ينظرون الى الحق بل يمرون بالحق ولا يتبصرونه وبكما لا يتكلمون لأنهم ما كانوا في الدنيا يتكلمون بالحق والدعوة إلى الله وصم لا يسمعون لأنهم كانوا لا يسمعون الحق وإذا مروا بالحق أعرضوا عنه قال تعالى عن حال هؤلاء ماهم جهنم أي مقر الضالين ومنزلهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا أي كلما سكن لهيب نار جهنم في اجسام الكافرين وتهيئت للانطفاء زدناهم نارا تتلهب وتتأجج في اجسامهم والإنسان يرى في الدنيا عذابا ويبتلى في هذه الدنيا بل ان من رحمة الله تعالى أن الله يبتلينا لأننا لو لم نبتلى ولو لم تمر بنا هذه الشدائد، فصار فينا طغيان ولصار فينا تجبر وتكبر وعتو، ولكن الله تعالى يهذبنا بهذه الابتلاءات فهذا الابتلاء يجيب فيه الإنسان العذاب أما العذاب الحقيقي والعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة ولذلك كل أذى يمر به الإنسان فليتفكر من موقف يوم القيامة وأنت قد تحب إنسانا ويحبك إنسان وتخلص له في المودة والعلاقة لكن فجأة يخرج من حياتك وربما يؤذيك ثم تحاول أن تصل ما بينكم ثم يؤذيك ثم يؤذيك وأيضا تنتفع في هذا تنتفع حينما تعمل في هذه الدنيا تظن نفسك على صواب وربما أنت على خطأ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون حتى يبقى الإنسان دواما يصحح المسار مع ربه وموله. إذا جميع هذه الابتلاءات التي نبتلى بها هي من رحمة الله تعالى بنا لأجل أن نرعوي دواما ولأجل أن نراقب أنفسنا ولأجل أن نسير إلى الله تعالى بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس الآية الثامن والتسعون ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ذلك العذاب الذي يلقونه هو جزاؤهم بسبب كفرهم بآياتنا المنزلة على رسولنا وبقولهم استبعادا للبعث اذا متنا وصرنا عظاما بالها وأجزاء مفتتة انبعث بعد ذلك خلقا جديدا ربنا جل جلاله ثم بين المصير قال ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتهم فتأمل تجد شخص في هذه الدنيا يهتم بآيات الله القرانيه ويعطي القرآن أفضل الاوقات ويقدم ورده اليومي ويهتم بتعلم القرآن وبحفظه وبتفسيره وبتعليمه ويجعل غالب الأوقات مع اتفاع الله في خدمة اتفاع الله وتجد آخرين اخرين مقصرين مفرطين قد جعلوا كتاب الله وراء ظهورهم. فربنا قال عن اولئك المقصرين المفرطين قال ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا اي جزاء المشركين بحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما وادخال يعني وادخالهم جهنم وزيادته من عذابها هو بسبب كفرهم في الدنيا بآيات الله تعالى وحججه وربنا جل جلاله لم يظلمهم أبدا بل ربنا جل جلاله يجازيهم بما يستحقون وقال واذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا اي بسبب قولهم إنكارا لوقوع بعثهم يوم القيامه أي اذا صبنا في قبورنا عظاما باليه وترابا هل سيبعثنا الله بعد موتنا خلقا جديدا إذن ربنا جل جلاله يحاسب ولما ذكروا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 وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا أولم يعلم هؤلاء المنفرون للبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على عظمهما قادر على أن يخلق مثلهم فمن قدر على خلق ما هو عظيم قادر على خلق ما دونه وقد جعل الله لهم في الدنيا وقتا محددا تنتهي فيه حياتهم وجعل لهم اجلا لبعثهم لا شك فيه ومع ظهور أدلة البعث ابى المشركون إلا جحودا بالبعث مع وضوح أدلته إذا تأمل هذا الخطاب وكيف أن القرآن الكريم يريدنا أن نستعمل عقولنا حيث نعقل بها الخير وننعقل بها عن الشر ونستعمل جميع النعم في مرات المسجد قال أولا يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أي أولا ينظر هؤلاء المنفرون للبعث فيعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وأبدعهما من العدم بقدرته على غير مثال سعب فهو الذي فطر السماوات والأرض والسماوات والأرض أعظم منهم أنه سبحانه وتعالى قادر على إعادة خلقهم بعد ثناء أجسادهم فالقادر على خلق ما هو أكبر وأعظم منكم أقدر على خلقكم بلا شك وجعل لهم اجلا لا ريب فيه أي وجعل الله لموت المشركين وبعده يوم القيامه وقتا محددا لا شك في مجيئه فربنا قد جعل لكل إنسان أجل وقد جعل لهذه الدنيا اجل الله الظالمون إلا كفورا أي فأبى المشركون إلا جحودا وتكذيبا بوقوع بعثهم يوم القيامه وجحودا لنعمته عليهم وتماديا في عبادة غيره ظلما منهم بعد قيام الحجه عليهم الآية المئة قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لو كنتم تملكون خزائنا رحمة رب التي لا تنفد ولا تنقضي إذا لم تنعتم من انفاقها خوفا من نفاذها حتى لا تصبحوا فقراء ومن طبع الإنسان أنه بخيل إلا إن كان مؤمنا فهو ينفق رجاء ثواب الله تأمل الأخ الكريم أن المؤمن ينفق رجاء ثواب الله ولا يريد جزاء في الدنيا من صاحبه ولا يريد المدح ولا يمن عليه ولا يؤذيه ولا يسمع ولذلك المن والاذى في العطية باب من اخطر الابواب قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق اي قل يا محمد لهذا المشركين لو أنكم تملكون ما يملكه الله من خزائن الرزق إذا لامسكتم عن أن تعطوا منها لاحد شيئا خشية من الانفاق لماذا؟ لشدة بخلكم ولخوفكم من الفطر لنفاد الخزائن مع أنها لا تنفد أبدا ثم أبينا ربنا السبب فقال وكان الإنسان قتورا أي وكان الإنسان بخيلا ممسكا مضيقا قد طبع على البخل والشح فهو يبخل في الشيء الذي ينبغي عليه عليها يعطيه ويكون شحيح بحيث يريد أن يأخذ ما ليس له ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ما لقي من التكذيب جاءت تسليته لقصة موسى مع فرعون وقومه كما في الآية الحادية بعد المئة ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا وَلَقَدْ أَعْطَيْنَا موسى تِسْعَدَ لَا إِلَا وَاضِحًا تشهد له وهي العصر واليد والسنون ونقص التمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فاسأل أيها الرسول اليهود حين جاء موسى اسلافهم بتلك الآيات فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى رجلا مسحورا لما تأتي به من الغرائب وتأمل أن أصحاب العصيان يردون الحق بالباطل وربنا جل جلاله أرسل الأنبياء والمرسلين ومعهم الايات التي تثبت صدقهم ولكن الذي يرد الايات يردها بالكلام الباطن ولقد آتينا موسى تسع ايات بينات أي ولقد آتينا موسى تسع معجزات واضحات ودلائل قاطعات تبين صدقه وصحة نبوته ولكن هل آمن فرعون لم يؤمن فرعون ولا قومه برسالة موسى مع كثرة هذه المعجزات التي اوتيها ووضوحها فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوك يا محمد تلك الآيات المقترحه لم استجابوا ولا آمنوا إلا أي شيء الله اذن لست أول رسول كذبه الناس رغم تأييده بالمعجزات فاسال بني إسرائيل إذ جاءهم أي فاسال يا محمد اليهود المعاصرين لك حين جاءهم موسى بالهدى والآيات البينات فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا أي فقال فرعون لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال له عنادا ومكافرة إني لا أظنك يا موسى قد سحرت فتأثر عقلك وفسد وصرت تهدي وتأتي بكلام مختل الآية الثانية بعد المئة قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر, بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا قال موسى ردا عليه. لقد أيقنت يا فرعون أنه ما أنزل هذه الآيات إلا الله رب السماوات والأرض أنزلهن دلالات على قدرته وعلى صدق رسوله ولكنك جحدت وإني لاعلم أنك يا فرعون هالك خاسر قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر أي قال موسى لفرعون لقد استيقنت يا فرعون أن هذه الآيات ما أنزلها إلا الله رب السماوات والأرض الذي لا يقدر على الإتيان بها أحد سواه أنزلها حججا واضحة تدل الناس على قدرة الله ووحدانيته وصدق رسالته واني لا اظنك يا فرعون أي اي واني لا اظنك يا فرعون هالك والدارك التبور يطلق على الهلاك الان في الثالثه بعد 100 فاراد ان يستفزهم من الاضف اذرقناه ومن معه جميعا فاراد فرعون أن يعاقب موسى وقومه بإخراجهم من مصر فأهلكناه ومن كان معه من جنوده جميعا بالغرق فاراد أن يستفزهم من الأرض أي فأراد فرعون أن يفرد من إسرائيل من الأرض بالقتل أو بالطرد والإبعاد منها فأغرقناه ومن معه جميعا أي فأغرقنا فرعون في البحر ومن معه من الجنود أجمعين. الآية الرابعة بعد المية وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وقلنا من بعد إهلاك فرعون وجنوده لبني إسرائيل اسكنوا أرض الشام فإذا كان يوم القيامة أتينا بكم جميعا إلى المحشر للحساب وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض أي وقلنا لبني إسرائيل من بعد هلاك فرعون اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا أي فإذا جاء وقت قيام الساعة جئنا بكم وبعدوكم من قبوركم إلى موقف القيامة جماعات مختلطه من جهات وأصناف شتى فنميز سعداءكم من أشقياءكم ونجازي كلا بعمله والذات إنسان يصبر في هذه الدنيا لأنه يجازى، وفي هذه الدنيا قد تذهب لنا حقوق عند آخرين نحاول أخذها أول وهلا ثم لا نستطيع فنصبر ونحتسب ونعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرد لنا ذلك جزاء وافرا يوم القيامة فعلى الإنسان أن يصبر وأن يحتسب. من فوائد الآيات الله تعالى هو المنفرد بالهداية والإطلال فمن يهده فهو المهتدي على الحقيقة ومن يضلله ويخضله فلا هادي له إذن على الإنسان أن يطلب الهداية من عند الله تعالى وأن يراقب ربه دواما وأن يسعى أن يكون على محاب الله تعالى وأن يتوكل الانسان على ربه وقد يخذلك الناس بل قد يخذلك أقرب الناس إليه قد يخذلك أقرب الناس فتوكل على الله والجئ إلى الله سبحانه وتعالى واحتسب الأجر من عند الله تعالى فاعبده وتوكّر عليه. ما هو الكفار ومستقرهم ومقامهم جهنم كلما سكنت نارها زادها الله نارا تلتهب إذا ليعلم الإنسان خطورة الموقف والإنسان يمر تبر فيه مواقف ويوضع في مكان يقول لا أتحمل إذا عليك أن تتفكر هل ستتحمل نار جهنم فكر بها مليا وعمل لأجل الخلاص منها ومن سجنها وحرها ولا سبيل إلى أن تتخلص منها إلا أن تتخلص من سجن السيئات في هذه الدنيا فاحذر المعاصي واحذر السيئات فإنها سبب لكل البليات وجوب الاعتصام بالله عند تهديد الطغاة والمستبدين وهذا كثيرا ما يحصل فعلى الإسان أن يتوكل على ربه ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه الطغاة والمستبدون يلجئون لاستخدام السلطه والقوة عندما يواجهون اهل الحق لأنهم لا يستطيعون مواجهتهم بالحجه والبيان فهذا شيء من الباطل وان الانسان ان يستخدم الحق دواما وان يكون مع الحق وأن ينصر الحق وربنا جل جلاله ينصر أولياء هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم